ب س موسوعه النابلسي آمَنُوا للعلوم و ا ل ا م ل ا م ي ه يخرجون الرسول و إ ي ا ك م أ ن تؤمنوا بالله ربكم إ ن كنتم, كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إ ل ي ه م ب ا ل م و د ة و أ ن ا أ ع ل م بما أ خ ف ي ت م وما أ ع ل ن ت م ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ان يثقفوكم يكون لكم أ ع د ا ء ويبسطوا إ ل ي ك م أ ي د ي ه م و أ ل س ن ت ه م بالسوء وودوا وودوا لو تكفرون لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا إ ذ قالوا لقومهم إ ن ا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى حتى تؤمنوا بالله وحده إ ل ا قول إ ب ر ا ه ي م ل أ ب ي ه الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لك وما أ م ل ك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا و إ ل ي ك أ ن ب ن ا و إ ل ي ك المصير ربنا لا تجعلنا ف ت ن ة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إ ن ك أ ن ت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم ا س و ة ح س ن ة لمن كان يرجو الله واليوم ا ل آ خ ر ومن يتول فان الله هو الغني الحميد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 ولم يخرجوكم من دياركم أ ن تبروهم وتقسطوا إ ل ي ه م إ ن الله يحب المقسطين إ ن م ا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين و أ خ ر ج و ك م و أ خ ر ج و ك م من دياركم وظاهروا على إ خ ر ا ج ك م أ ن تولوهم ومن يتولهم ف أ و ل ئ ك هم الظالمون يا ايها الذين آ م ن و ا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن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 وان فاتكم شيء من ازواجكم إ ل ى الكفار فعاقبتم, فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءت ا ل م ؤ م ن ا ت ي ب ا ي ع ن ه ا ل ى أ ن ا يشركن ب ا ل ل ه ش ي ئ ا و ل ا يسرقن و ل ا ي ز ن ع ل و ل ا ي ل ا س ل ا م ي ن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك, ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم يا ايها الذين ا م ن و ت ت و ل و ا ق و م ا غضب ا ل ل ه ع ل ي ه م ق للعلوم ا ن ا ل آ خ ر ة ك م ا ي ئ س ا ل ك ف ا ر م أصحاب ي ر